وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ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 إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضال لهم شيئا إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانسز يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات